حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا الجحيم ثم لترون tus'alun yawma idhin an